خمسة استمع إلى نطق حرف العين بالصوائت القصيرة في الكلمات الآتية، ثم لاحظ: ع، عو، عي، عصير، عيون، عجوز، عقد، عنب، عطر. علوم عسل عصفور